بسم الله الرحمن الرحيم إنا أرسلنا نوحا إلى أن قومه أن أنذر قومك من قبر أن يأتيهم عذاب أليم قال يا قوم اني لكم نذير مبين أن يعبدوا الله واتقوه وأطيعون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 وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذالهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلمت لهم وأسررت لهم إسرارا